Uh-huh. <laughs> فكل هو العزيز الرحيم قتل عليهم نبات به ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم قلوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعلمون فَإِنَّهُ مَعْدُودٌ لِإِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَلَمْ فِي خُلُقٍ Lundi